بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من لتدربه لتنذر به, به وذكره للمؤمنين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 فَجَأَنَ بَأْسُنَ فَتَنَّوهُمْ قَائِلُون فَمَا كََ دَعَوَهُمْ مِذْجَهُم بَأْسُنَ إِلَّا عَنْ قَاوا إِلَّا عَنْ قَاُ إِ كَُّ ظَالِمِين فَل نَسْأَلَّ الذي نَورسِ لَلَيْهِمْ وَلَ المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إذني سلم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك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 قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤ من مدحرا لمن تبعك منهم لاملا نجا منكم اجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنَّنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا غَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْهَاتِهِمَا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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْءَ آتَاهُهَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا, تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال احبطوا بعضكم لبعض عدو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 ذٰلِكَ مِنْ آيات اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَا بَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ بَوَآءِكُمْ كَمَا اَخْرَجَ بَوَآءِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ ينزع عنهما لِيُرِيَكُم مَّا سَوْفَ آتِيهِ مَا إِنَّهُ يَرَاكُم وَقَبِيلَهُ من حيث لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليكم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني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 يا بني ادم ان ما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ما ياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليكم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ ظَلَمَ مِنَّا نَفْتَرِ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَمَنْ ظَلَمَ مِنَّا نَفْتَرِ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ اولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا على أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أنهم كانوا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 قالت اخرى ام لاولاهم ربنا هاؤلاء يضلون فاتهم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 اكبرا الا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لَهُمْ مِنْ تَحْتِهَا نَعِيمٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وردتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً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 وَإِذَا صُرِفَتْ بِصَارِمٍ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَآرَافِ رِجَالًا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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قَدْ خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في شدة أيام إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النغار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والآمر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 أو عجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا, ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جاء لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة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 مغااضوا اتجادلونني في اسماء سميتموها غا انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه من وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عبدوا الله ما لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَـَٔخَذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا اذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبنواكم في الارض واذكروا اذ جعلكم بعد عاد وبنواكم في الارض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 فعقر الناقه عتا وما نمر ربهم وقالوا يا صالحاتنا بما تعدنا وقالوا يا صالحاتنا بما تعدنا ان كنتم من المرسلين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دار انجاثمين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ جَاءَ بِلاطُكُمْ رِسَالَةُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ هَأَتَئُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا خاضم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نِنْعُدِنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعَدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا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 فكيف أساء على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهل غاب البأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثَُّ بَددلناَا مَكَانَ السَّيّعََةِ الْحَسَنَةَ حَدَّعَ فَوْ وَقالوا وَقالَاوا قَدِمَ السَّابَ أَنَ البَررَّ وَالسَّررَُّ فَ قَذْنَغُم بَوْتَ فَخَذْنَاغُم بَتَتَ وَهُمْ لَا يَشُرُون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 افا امن اهل القرى ان ياتي يوم باسنا بياتا وقمنا نائمون او امن القرى ان ياتي يوم باسنا طحى. أَوَامِرَ أَهْلِ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوهُ مَكْرَ الله فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ألو نشاء, أَلَّوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 رَبِّي مُوسى وَهَارُون قَالَ فِرْعَوْن أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنْ خَذَلَ مَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 وقال الملاؤ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض وذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 فانتقمنا منهم فأورطناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي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 ولمّا سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكنن من الخاسرين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 وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ مُثَنَّى عَشَرَ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 فَلَمَّا اعْتَوَى عَن بَانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ هَمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْخَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُؤْفَرُ لَنَا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 وَالْكُر مَا فِيهِعََّكُم تَاتَّقُون وَإِذْ أَخَذدَ رَبّكَ مِن بَنِي آدمَمَ مِظُظُورِهِمْ ذُنرِيَتَهُمْ وَأَشهَدَكُمْ عَ أَمفُصم وَأَشحَدَغُم معلَ أَمفُسِهِمْ أَلَاسْتُ بِرَبِّكُمْ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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَ قَدذَ رَأن لِجَخََّ مَ كَثًا مِنَ الجِّ وَإِنس لَهُم قُلوبُ لا يَفْقَغون بِهَا لَهُمْ قُوبُ لا يَفقَغونَ بِهَا وَلَهُ آعيون الل يُبصِرُون بِهَا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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مَسَّنِيَ السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلََّ تَشغَا حَمَلَتْحملَملًَا خَفِي فًَا فَمَرْلَتْ بهِ فَلََّ أَفْقَالَ الدِّع وَلهَّه رَبّقُ مَا لإِن آتَتَ لَا صَالِحَنَكَُّ مِنَ الشَّكررين. لَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ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 وَتَرَاهم يَنظُرونَ إليكَ وَهُم لا يُبْصِرون خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ